لأن أخاطب المحرومين الذين يؤرضون عن بيت الله الحرام انت لسه محجدش لماذا لم تحج وإذا سكوا تضيق اليد فسبحان الملك سبحان الله ذي الجلال أنا أكلم على آيات آيات آيات إن الأواحد قاعد قلبه بيتقاط طعنين ونهار كلما يشوف على شاشة تليمزيون لبيك اللهم لبيك كلما يسمع في الإزاعة لبيك اللهم لبيك يتقاط يا رب يا رب حج يا رب ويرسل الله له من يأخذه إلى الحج ناس المعرضين عن الحج لما عز صاحبنا المعرض الناسي الغافل إني ما بفكر شيء حق. هقولي عم، 365 يوم، في 24 ساعة، عمر مال يوم حج حواليها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اتمتعوا بهذا البيت، فإنه هدم مرتين وسيهدم مثالية. متعة، استمتع. Akkor